بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا الدرس من دروس هذه الدوره الاربعون في عظمه رب العالمين وكنا قد انتهينا من الحديث الخامس والعشرون والان مع الحديث السادس والعشرون قال رجل لم يعمل خيرا قط فاذا مات فحرقوه وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه احد من العالمين فامر الله البحر فجمع ما فيه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 وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه فإذا كل البشر مبعوثين حتى لو غرق الواحد في البحار فاكلته الأسماك أو احترق بالنار وذهبت به الرياح برماده كل مذهب أو افترثته استباعه وحوش البراري وتفرق في أجسادها وأجساد الطير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 وقال زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقصة إحياء الموتى لإبراهيم عليه السلام وقال الله له واعلم أن الله عزيز حكيم ودعوهن يأتينا سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 قد يبلغ الجهل ببعض الناس مبلغا عظيما يوجد احيانا عند حديثي العهد بالاسلام ما عنده علم يعني نعم الان آمن بالله بتوحيده وباليوم الاخر لكن ما عنده علم بتفاصيل الاعمال ففي بعض الناس ممكن ما تبلغهم ما تبلغهم الاعمال حتى اشياء من العقيده تخفى عليهم ايوه طيب اذا خفيت اشياء من العقيده على واحد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 هيّات هذا ومع ذلك نحن ترى ما نحكم على مصائر العباد امر إلى الله خلاص ما ما نقول أنت في الجنة ولا أنت في النار امر إلى الله إنما حسابه عند ربي لكن نقول لا تظنن أن هذا ينفعك هذه الحالة الخاصة أن يلا تنطبق عليك كل واحد كسلان لا يريد العمل يقول أنا أنا سأ... إيه نقول هل سوف تقدر أولادك أن يحرقوك بعد موتك ويبعثروك في البحر فالهازل والمتلاعب ما مع... معروف وشانه مكشوف وبعض الناس سمعوا من الخطب وقرأوا من الكتب واطلعوا على الشبكات وسمعوا في القنوات سماعا تقوم به الحج عليهم ما في كلام هو مثل واحد في الأدغال واحد في أدغال, أدغال أفريقيا أو ما وصل له شيء او في عصور ماضية قبل عصر الاتصالات وقبل عصر الشبكات وقبل عصر القنوات ما سمع ما جاءه من نذير ما جاءه أحد من رسل الرسل ولا من أتباع الرسل ولا ولا الآن الوضع اختلف ومع ذلك الآن نقول لو وجد واحد لو وجد ناس قوم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 رسالة هذا شأن خاص له رب يحاسبه